ونهى عن تعديها وقربانها قال تعالى والحافظون لحدود الله وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها وقال تلك حدود الله فلا تقربوها أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها والمحرمات التي أمرهم بتركها فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله وأثنى على من عرف ذلك وحيث قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح ونهى من تعدى ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره وحيث قال تلك حدود الله فلا تقربوها كان المراد بذلك المحرمات فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها كما نهاهم عن المحرمات على الصائم وبين لهم وقت الصيام فقال تلك حدود الله فلا تقربوها وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فقال تلك حدود الله فلا تقربوها وكما صرح بالمحرمات في قوله ولا تقربوا الزنا وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين والله أعلم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والعشرون حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها هذه ثلاثة امور أمور جعلها رحمه الله عنوانا لهذه القاعده تتعلق بحدود الله فالله عز وجل امرنا بحفظ حدوده وامرنا جل وعلا بان لا نقرب حدوده وامرنا ايضا الا نتعدى حدوده فهذه ثلاثه امور تتعلق بحدود الله حفظها وعدم تعديها وعدم قربانها ولا بد من فهم كل ليتاتى من العبد القيامة بحق الله عز وجل بحفظ حدوده فعلا لما يفعل وتركا لما يترك ومن لم يكن على علم بحدود الله سبحانه وتعالى ولا على دراية بها فإنه سيقع بقربان ما نهي عن قربانه من حدود الله وبترك ما أمر بفعله ولزومه من حدود الله تبارك وتعالى ولهذا فإننا من أعظم البلاء وأعظم أسباب الشر الجهل بحدود الله عز وجل الجهل بحدود الله فإن الجاهل يدع المأمور ويقع في المحظور من غبت جهله وقلة علمه بدين الله وحدود الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يتأتى لعبد شفظ حدود الله عز وجل إلا إذا كان عالما بها إلا إذا كان عالما بحدود الله عز وجل وحدود الله يتناول الأوامر فالأوامر حدود حدها الله سبحانه وتعالى لعباده امرا إياهم بفعلها ولزومها والنواهي والمحرمات أيضا حدود حدها الله سبحانه وتعالى لعباده محبرا إياهم من مقارفتها وقربانها ولهذا بد لمن أراد لنفسه حفظ حدود الله وأن يكون داخلا في من مدحهم الله بقوله والحافظين لحدود الله أن يعرف حدود الله ماهي وأما من كان جاهلا بحدود الله سبحانه وتعالى فلن يتاتى له حفظها ولهذا قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي كيف يتقي من لا يدري ما يتقي الذي لا يعرف التقوى ولا يعرف حدود الله سبحانه وتعالى كيف يتهيأ له تحقيق التقوى والقيام بها كما أمر الله سبحانه وتعالى وبهذا نعلم أن هذه القاعدة عظيمة النفع كبيرة الفائدة يحتاج إليها كل مسلم فإن ما ذكر هنا أمر يتعين على كل مسلم ألا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى التي نهى عن تعديها وألا يقرب حدود الله سبحانه وتعالى التي نهى عن قربانها وإذا لم يكن العبد على بصيرة بهذا فسيقع في المخالفة من الجهتين او من احداهما بحسب حاله من حيث قله العلم والبصيره بحدود الله عز وجل قال حدود الله قد امر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها ونهى عن تعديها وقربانها اي ونهى عن قربانها فهذه الان ثلاثة امور كما قدمت تتعلق بحدود الله الامر الامر الاول حفظ الحدود حفظ حدود الله سبحانه وتعالى دليله قوله والحافظون لحدود الله دليله قوله جل وعلا والحافظون لحدود الله و الحفظ لحدود الله سبحانه وتعالى انما يكون بالعلم بها اولا و فعل الامر وترك النهي هذا خلاصة الحفظ الحفظ لحدود الله سبحانه يكون بالعلم بها اولا معرفة الحدود وكما قدمت سابقا الحدود يتناول الاوامر ويتناول النواهي الاوامر حدود حدها الله لتفعل والنواهي ايضا حدود حدها الله سبحانه وتعالى لتجتنب وتترك فلا بد من العلم بهذين النوعين من حدود الله سبحانه وتعالى الأوامر نعلم بها لنفعلها والنواهي نعلم بها لنجتنبها ونحذر من الوقوع فيها قال وله عن تعديها وقربانها وله عن تعديها وقربانها دليل النهي عن التعدي قول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها ودليل النهي عن قربانها قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها والحدود التي نهى الله سبحانه وتعالى عن تعديها تختلف عن الحدود التي نهى الله سبحانه وتعالى عن قربانها كما سيأتي تفصيل ذلك والتمثيل له عند المصنف رحمه الله تعالى ثم أخذ يشرح هذه الأمور الثلاثة المتعلقة بالحدود بدءا بالحفظ لحدود الله قال أما حدود الله فهي ما, حدها لعباده ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطلة التي أمرهم بفعلها والمحرمات التي أمرهم بتركها هذه حدود الله حدود الله تتناول أمرين تتناول الشرائع التي أمر الله بفعلها الصلاة من حدود الله الصيام من حدود الله الحج من حدود الله بر الوالدين من حدود الله صلة الأرحام من حدود الله وهذا النوع من حدود الله لا يجوز ماذا تعديها لا يجوز هذا النوع من حدود الله تعديه يعني أن نلزمه أن نحافظ عليه أن نثبت عليه لا نتعدى هذا الحد بل نكون على هذا الحد ملازمين له محافظين عليه النوع الثاني من حدود الله المحرمات المحرمات حدود قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذا من حدود الله نهى عن ذلك الزنا السرقة الكذب الغش هذه كلها حدود محرمة وهذا ينهى هذا النوع من حدود الله سبحانه وتعالى ينهى العباد عن قربانها لا لا يقربها العبد حدود ينهى العبد عن قربانها والنوع الأول من الحدود حدود يؤمر العبد لزومها وعدم تعديها قال فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة، بهذا يكون العبد من الحافظين لحدود الله. قال ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك يتوقف هذا الفعل أي لما ما من الشرائع والأعمال الظاهرة والباطنة. والترك اي لما نهى عنه سبحانه وتعالى عن المحرمات الظاهرة والباطلة يتوقف ذلك على معرفة الحدود على وجهها وهذا هو العلم لا بد أن يكون على علم بحدود الله سبحانه وتعالى بنوعيها ليفعل المأمور ويترك المحظور قال ليعرف ما دخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله كما في قوله جل وعلا الأعراب اشد كفرا ونفاقا وأجزروا الا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله فهذا جاء مساق الدم. لهؤلاء والتقبيح للحاله التي هم عليها عدم العلم بحدود الله واذا كان الإنسان على عدم علم بحدود الله سواء منها الأوامر او النواهي يكون هذا العلم باب ترك للاوامر وباب فعل للنواهي باب ترك للاوامر وباب فعل للنواهي وأكثر ما يؤتى الإنسان بل هو الداء العضال الجهل بحدود الله سبحانه وتعالى الجهل بحدود الله ولا يقع في الناس صنوف المحرمات بدءا بالترك فما دونه والترك للواجبات بدءا للتوحيد فما دونه إلا من الجهل بالله سبحانه وتعالى وبحدوده التي حدها لعباده فعلا وتركا قال رحمه الله وحيث قال, قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع هذا نوع الآن من الحدود نوع آخر من الحدود يأتي قال وحيث قال الله تلك حدود الله فلا تقربوها كان المراد بذلك المحرمات كان المراد بذلك المحرمات وهذه قاعدة مفيدة جدا وأنت تقرأ القرآن إذا مر عليك وهذا يتكرر في القرآن في مواضع كثيرة إذا مر عليك تلك حدود الله فلا تقربوها فهذا من المحرمات هذا الحد من المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها هذا الحد من المحرمات وإذا مر عليك تلك حدود الله فلا تعتدوها فهذا الحد من المباحات ومن الواجبات فالعبد مطالب الا يتعدى المباح بان يفعل الحرام وألا يتعدى الواجب بان يفعل المحرم وما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه قال وحيث قال الله تعالى تنك حدود الله فلا تعتدوها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 أي أن نفعل في شيء من هذه الأمور امرا حرمه الله فلا نأكل حراما ولا نشرب حراما ولا نلبس حراما ولا أيضا نقترف فاحشة لأن الله عز وجل نهانا عن أن نتعدى هذه الحدود قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء هذا الحد المباح فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فلا تعتدوها فاولئك هم العادون يعني الذين تعدوا حدود الله إذن الذي يأكل حراما يشرب حراما يلبس حراما يطأ وطأ حراما تعد حدود الله فباء الوعيد الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن تعد حدوده ومن قصر نفسه على الطعام الحلال الشراب الحلال اللباس الحلال النكاح الحلال صار من الحافظين لحدود الله الملازمين لحدود الله الحقيقين بتواب الله سبحانه الذي أعده جل وعز لمن حفظ حدوده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 وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره هذا كله يعد من التعدي لحدود الله ولهذا لما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة جملة من التفاصيل المتعلقة بالطلاق وكذلك في سورة الطلاق ولما ذكر أيضا ما يتعلق بالأحكام في سورة النساء أحكام المواريث في أكثر من آية من هذه الآيات ختمت بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فالتعدي لحدود الله تعدي لحدود الله سبحانه وتعالى ظلم وأي ظلم ظلم وأي ظلم ولهذا ينبغي على العبد أن يعرف حدود الله التي اباحها له وحدود الله التي شرعها له فلا يتعداها لأن تعديها دخول في الإثم ومقارفة للحرام قال وحيث قال تلك حدود الله فلا تقربوها هذا نوع آخر كما عرفنا من الحدود وهو المحرمات كان المراد بذلك المحرمات فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصله إليها والموقعة بها كما نهاهم عن المحرمات على الصائم وبين لهم وقت صيام فقال تلك حدود الله فلا تقربوها لأن هنا مواضع نهي أمور محرمة ينهى العبد عن قربانها فلهذا ختم الآية بقوله تلك حدود الله فلا تقربوها وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن ياتين بفاحشة مبينة ختم ذلك بقول تلك حدود الله فلا تقربوها وكما صرح بالمحرمات يعني بالنهي عن قربانها في مواضع في قوله ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن ثم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 القاعدة السادسة والعشرون الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة وهذه قاعدة لطيفة فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى وهذا في القرآن لا حصر له وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد وفي هذه العبارة نظر فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها وفيها فائده قد تظهر للمتكلم وقد تخفى وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو قبحها إن كانت منهيا عنها وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا فمنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر وأنه ليس له برهان وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض, أغراض نفسيه ومقاصد سيئة وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول ثم أورد رحمه الله تعالى هذه القاعدة القاعدة السادسة والعشرون قال الأصل أن الآيات التي فيها قيود الأصل أن الآيات التي فيها قيود آيات الأحكام التي جاء الحكم مضموما إلى ذكر الحكم قيد يتعلق بالحكم فالأصل في هذا النوع من الآيات أن الأحكام التي ذكرت في الآيات لا تثبت إلا بالقيد الذي ذكر في الآية هذا هو الأصل الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة تخرج عن هذا الأصل والشيخ رحمه الله ذكر هذه القاعدة وفصل فيما يخرج عن القاعدة فصل فيما يخرج عن القاعدة باعتبار أن القاعدة أصل ثابت في جميع النصوص لكن هناك أشياء يسيرة تخرج عن القاعدة أتى بجملة كبيرة منها في هذا الموضع رحمه الله تعالى لكن ينبغي أن يكون متقررا أن الأصل في الآيات المتعلقة بالأحكام التي جاءت مقيدة بقيد أن الحكم الذي ذكر في الآية متوقف على وجود القيد الذي ذكر في الآية وإذا أردنا أن نأخذ دليلا للقاعدة إذا أردنا أن نأخذ دليلا للقاعدة من فهم الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآن القصر رخصة تدل هذه الآية الكريمة أن القصر رخصة رخص الله سبحانه وتعالى فيها للمسافر إمخافت رخص فيها للمسافر إن خاف من الأعداء هذا نص الآية وهذا هو مدلول الآية فإذا الحكم الذي في الآية الحكم الذي في الآية لو قصرنا الاستدلال عليها فقط دون ما جاء من السنة في توضيحها لكان الحكم الذي يؤخذ من هذه الآية أن القصر في السفر رخصة لمن خاف من العدو لأن في الرخصة أو في الحكم المثبت في الآية قيد وهو إن خفتم والأصل القاعدة في هذا الباب أن الحكم إذا جاء مقيدا بقيد إنما يثبت الحكم بوجود القيد إنما يثبت الحكم بوجود القيد وهنا الحكم علق بقيد وهو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أحد الصحابه جاء الى عمر رضي الله عنه وقال وقال له ما بالنا نقصر وقد امنا لماذا الصحابي قال هذه الكلمه ما بالنا نقصر وقد امنا يعني ما في خوف لماذا ق... لماذا نقصر وقد أمنا هذا... هذا من فهمه لهذا الأصل هذا من فهمه رضي الله عنه لهذا الأصل أن الأصل في الحكم إذا جاء مقيدا بقيد إنما يثبت الحكم بوجود هذا القيد فإذا انتفى القيد انتفى الحكم ولهذا وجد عنده هذا التساؤل لأنه و... لأن وجد أن هذه الآية خرجوا من حيث التطبيق عن الأصل فقال ما بالنا نقصر وقد أمننا والله عز وجل يقول إن خفتم قال عمر لقد سألت يعني وقع في نفس ما, ما وقع في نفسك فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، نحن شاهدنا هنا الآن أن الصحابي رضي الله عنه مضى على الأصل وهو أن الحكم إذا جاء في الآية مقيدا بقيد فلا يثبت الحكم إلا مع وجود القيد ولهذا قال ما بالنا نقصر وقد امنا مع أن الآية مقيدة بالخوف هذا دليل من أدلة هذه القاعدة وهذا الأصل فالشيخ رحمه الله يقول هذا هو الأصل في الآيات الأصل في الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيره إلا في آيات يسيرة خرجت عن القاعدة لوجود ما يشهد ويدل على ذلك قال وهذه قاعدة لطيفة فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد؟ أو شرط ذلك شرطا أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى وهذا في القرآن لا حصر له لأن هو الأصل وإنما المقصود يعني هنا في هذه القاعدة ذكر المستثنى من هذا الأصل وإنما المقصود هنا يعني في هذه القاعدة ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليه هذا قيد غير مراد لكن الشيخ رحمه الله لم يستحسن كلمة غير مراد وأن كلمة لا يناسب ولا يصلح أن تقال في حق كتاب الله قال وفي هذه العبارة نظر فإن كل لفظة في كتاب الله عز وجل فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر, للمتكلم. قد تظهر للمتكلم والأقرب أن يقال قد تظهر للتالي أو تظهر للسامع وقال فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم المراد التالي للقرآن أو السامع للقرآن قد تظهر له وقد تخفى وإنما مرادهم بقولهم غير مراد يعني من قال ذلك المفسرين مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها قالوا هذا القيد غير مراد أي لا يثبت الحكم بهذا القيد بل حتى مع عدم وجود القيد الحكم ثابت هذا مرادهم لكن لم يستحسن الشيخ رحمه الله اطلاق هذه العبارة في حق كلام الله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 مع أن الحكم ثابت مع عدم وجود القيد. لماذا يذكر الله جل وعلا القيد مع أن الحكم ثابت بانتفاء القيد؟ لماذا يقول لأن الله عز وجل يذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مامورا به أو قبحها إن كانت منهيا من منهياً عنه. يعني هذه فائدة ذكر القيد. الذي الحكم ثابت مع عدم وجوده. وبالأمثلة كما قال الشيخ يتضح الأمر عيانا. المثال الأول قول الله تعالى ومن يدعو مع الله إلهاً آخر لا برهان له به هذا قيد لا برهان له به. ومن يدعو مع الله إلهاً آخر لا برهان له به. هنا سؤال يتضح به ما سياتي تقريره عند المصنف رحمه الله هل يمكن لاحد ان ياتي ببرهان هل يمكن لأحد أن يأتي ببرهان لعبادته لغير الله او أن كل ما يعبد من دون الله لا برهان لا برهانة عليه اذا ما ما فائده القيد لأن لاحظ الآية ومن يدعو مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح الكافرون هذا الحكم إنه لا يفلح الكافرون الحكم عليه بأنه كافر هل القيد هنا هل القيد هنا لا برهان له به يتوقف الحكم عليه بمعنى هل يمكن أن يأتي أحد ببرهان على من يدعوه من دون الله يخرج به عن كونه كافرا الجواب لا الجواب لا إذن ما فائدة هذا القيد مع أن الحكم لا يتوقف عليه الحكم لا يتوقف عليه يعني يمكن أن تأتي بالحكم مباشرة من يدعو من دون الله إلها آخر فهو كافر بدون هذا القيد يمكن أن ينزل الحكم مباشره من يدعو مع الله إلها آخر فهو كافر إذا ما فائدة ذكر هذا القيد لا برهان له به قال ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فهو كافر كل من دعا مع الله إلها آخر فهو كافر وأنه ليس له برهان إذا ما فائدة القيد؟ قال وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لسناعة الشرك والمشرك بيانا لسناعة الشرك والمسرك ولهذا قال بعض المفسرين قوله لا برهان له به هذه صفة كاشفة هذه صفة كاشفة لحال المشرك أي أن كل مشرك هذه حاله لا برهان عنده ولا دليل سيكون المقصود من ذكر البرهان ليس قيدا يترتب عليه الحكم وإنما المقصود به شناعة حال المشرك وأنه في كل أحواله ليس عنده برهان فيما يمارسه من أعمال وعبادات قال وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي والمشرك ليس بيده ما يسوء ما يسوغ له شيئا من ذلك إذا ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول فاذا هذه الصفة ويقوله لا برهان له به هذه صفة كاشفة تبين شناعة حال المشرك وليست قيدا يتوقف الحكم الذي ذكر في الآية على عليه نعم. ومنها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس شرطا لتحريمها فإنها تحرم مطلقا ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقا أو محرمه مطلقا سواء كانت عند الإنسان أم لا كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات ثم ذكر هذا المثال مما استثنى من القاعدة السابقة قال قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا جاء في سياق المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره فمن جملة المحرمات الربائب اللاتي في الحجور قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن ذكر هذا القيد ذكر هذا القيد في الآية قول في حجوركم هل هو قيد يتوقف عليه الحكم الذي في في الآية وهو التحريم تحريم الربيبه هل هو قيد يتوقف عليه الحكم الذي في الآية وهو تحريم الربيبة الجواب لا يعني مثلا لو أن رجلا تزوج امرأة ولها بنت لها بنت من زوج سابق لكن هذه البنت لم يرها قط وإنما عاشت عند أخوالها أو عند جدتها أو عند أحد من قراباتها ما راها قط لم تترب في حجرة هذه الصورة هل تخرج عن التحريم؟ لكون الله عز وجل قيد الحكم في الآية بالربيبة التي في الحجر قال وربائبكم التي في حجوركم هل هذه الصورة تخرج عن الحكم بمعنى أن يقال يجوز له أن ينكحها يجوز له أن ينكحها لكونها لم تتربى في حجره والآية إنما ذكر الحكم مقيدا بأن تكون في حجر الإنسان متربية في حجره الجواب لا لا يقال هذا اذا ياتي السؤال ما فائده ذكر القيت مع أن الحكم في الآية ليس متوقفا عليه الحكم في الآية بدون القيت الحكم في الآية هو ربائبكم من نسائكم التي دخلتم بهم محرمة على الإنسان الربيبة محرمة سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر فيأتي السؤال ما فائدة ذكر هذا القيد نرجع إلى الأصل السابق وهو أن الله عز وجل يذكر في المحرمات أبرز وفي المحرمات يذكر اشنع الصور التي تظهر شناعة العمل التي تظهر شناعة العمل وفداحته فكأنه يقال كيف كيف يليق بإنسان تتربى بنت في حجرة مثل بناته ثم لا تكون محرمة عليه ثم لا تكون محرمة عليه تتربى في حجره من زوجته التي دخل بها وتنسى في في في كنفه وفي تربيته ثم لا تكون محرمة عليه يبرز هذه الصورة التي تبر شناعة هذا الأمر قال مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس شرطا لتحريمها يعني سواء كانت في الحجر أو ليست في هي ومحرمة فإنها تحرم مطلقا ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة يعني ذكر هذه الحالة وهذه الصورة للتسنيع لا لتقييد الحكم بها وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة ابنه إلى آخر كلامه إلى منزلة بنته إلى آخر كلامه رحمه الله نعم. ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من أنعام وخشية إملاق في الإسراء مع أنه من المعلوم أنهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها فالفائلة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله كونه قتلا بغير حق وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه وكون ذلك صادر عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم واساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن ابقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم فصار الأمر بالعكس وأيضا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشة الافتقار أو حدوثه ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى وايضا ففي هذا بيان لحالة الموجودة غالبا عندهم فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثه يكون اجلى وأوضح للمسائل هذا مثال ثالث لما يخرج عن الأصل السابق قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فلآت أخرى قال خشية إملاق. ولا تقتلوا أولادكم من املاق الإملاق الفقر يعني خوف الفقر. لا تقتلوا أولادكم خوف الفقر. النهي الآن الذي في الآية عن قتل الأولاد هل هو متوقف على هذا القيد؟ هل هو متوقف على هذا القيد ولا تقتلوا أولادكم من إملاق؟ ذكر الإملاق هنا هل هو قيد يتوقف ثبوت الحكم في الآية على وجوده بمعنى أنه إذا لم يكن إملاق لم يثبت الحكم هل يقول هذا قائل إذا ما فائدة ذكر هذا القيد من إملاق ما فائدة ذكر هذا القيد من إملاق أو خشة إملاق الفائدة كما ذكر الشيخ إظهار الشنااعة في هذه الصورة، لأن هذه الصورة جمعت بين سوءين: السوء الأول قتل الأولاد الذين هم محل في الأصل محل عناية الإنسان وتربيته ورعايته واهتمامه، والشر الثاني أن القتل قتل لفقير. قتل لفقير معنا الفقير يكون موضع ماذا عطف الإنسان والشفقه عليه والرحمة به ومواساته فيكون من قتل ولده خشة إملاق جمع بين مسائتين وسناعتين الأولى قتل الولد والثانية قتل الفقير وقتل الولد الذي هو موضع العناية والفقير الذي هو موضع الرحمة والعطف فجمع بين شرين ومسائتين فإذا ذكر القيد هنا. لا لكونه قيدا لا يثبت حكم الآية إلا به وإنما لإظهار الشناعه وفداحة هذا العمل والسوء المتناهي لمن يحصل منه مثل هذا الأمر. نعم. وأما قوله تعالى في الرجعة وضعولت احق أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع. وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرده فيكون ذكر هذا القيد حسا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح وتحريما لردها على وجه المضاره وإن كان يملك ردها كقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها وهذا هو الصواب ثم أورد رحمه الله تعالى هذا المثال وقول الله سبحانه وتعالى وَبُعُولَتُهُنَّ أي أزواجهن احق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا إصلاحا هل قوله إن أرادوا إصلاحا قيد يتوقف الحكم المذكور في الآية على وجوده هل هو قيد يتوقف الحكم في الآية على وجوده أم ليس قيدا في الآية قولان لأهل العلم أو في هذا القيد قولان لأهل العلم بعض أهل العلم يعتبر الآية من هذا النوع، يعني مما السثني وأن هذا القيد ان أرادوا إصلاحه ليس قيدا يتوقف الحكم على الحكم الثابت في الآية على وجوده، بمعنى أنه يجوز للزوج أن يرجع مطلقته سواء أراد الإصلاح أو لم يرد الإصلاح، له الحقيه في ذلك، له الأحقية في ذلك، ويكون ذكر الإصلاح. في الوعظ له والتذكير له بأهمية الإصلاح لكن له الحق أن يعيدها سواء أن اراد هذا أو أراد هذا هذا قول وعليه على هذا القول تكون الآية داخلة فيما استثني من الأصل العام فيما استثني من الأصل العام ومن أهل العلم ومنهم العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى من يرى أن هذا قيد يتوقف الحكم الثابت في الآية على وجوده بمعنى أنه لا يجوز للزوج أن يعيدها إلا بهذا القيد أن يكون أراد الاصلاح أما إذا كان أراد المضارة فلا يجوز له أن يعيدها وقال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا هو الصواب وعليه تكون هذه الآية داخلة في الأصل العام وليست داخلة فيما استثني من الأصل نعم ومنها قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن وهي هذه الحالة في السفر والكاتب مفقود والرهن مقبوض فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض وكما قاله الناس في قيد السفر فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض وأن قبضه ليس شرطا لصحته وإنما ذلك الاحتياط وزيادة الاستيثاق وكذلك فقد الكاتب إذن هذه ثلاثة قيود ذكرت في هذه الآية هل يتوقف الحكم عليها أو لا القيد الأول ان كنتم على سفر والقيد الثاني لم تجد كاتبا والقيد الثالث مقبوضة في قوله رهان مقبوضة فهذه ثلاثة قيود هل يتوقف الحكم الذي ذكرت الآية على هذه القيود أو لا يتوقف ذكر الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالقيد الأول وهو قوله إن كنتم وإن كنتم على سفر وإن كنتم على سفر فهل دفع الرهن دفع الرهن عندما يستدين الإنسان من أحد لحاجة فيضع عنده رهن حتى يعيد له الدين الذي اقترضه منه هل هذا الحكم يتوقف على كون مسافرا أم أنه يجوز أيضا في الحظر أم أن هذا جائز في الحضر الجواب أنه جائز في الحظر. اذا ياتي السؤال ما فائدة ذكر هذا القيد ما فائدة ذكر هذا القيد وإن كنتم في سفر لأن هذا الغالب الغالب في السفر هو الذي تقع فيه هذه الحاجة ويقل الكتاب ويقل الشهود فيحتاج في الغالب إلى الرهن. لكن لو احتاج الإنسان في الحضر إلى الرهن، فالحكم الذي في الآية ليس متوقفا على هذا القيد الذي هو السفر قال الشيخ رحمه الله وايضا يقال مثل هذا في الرهان بالقيد الذي ذكر فيها مقبوضة يعني سواء قبضها الإنسان أو لم يقبضها أو لم يقبضها يعني دخلت في حوزته دون أن, أن يقبضها وكذلك فقد الكاتب يقول هذه كلها داخلة في, في ذلك نعم ومنها قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم ثم ذكر مثالا آخر وهو قول الله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء قال مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين ولو مع وجود الرجلين إذن ما فائدة هذا القيد يعني ما فائدة ذكر الله عز وجل لشاهد رجل وامرأتين بعد ذكره للشاهد من يعني رجلين شاهد شاهد أن يكون الشاهد رجلين ما فائده الذكر ذلك قال المراد ابراز أعلى الصور إبراز أعلى الصور لأن الحكم متوقف على ذلك نعم وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكر فإنها من أصل القاعدة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 وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضررا فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة فعلم أن, هذا قيد مراد فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه والله أعلم ثم أورد هذا المثال وهو قول الله سبحانه وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى هنا قيد لما أمر جل وعلا بالتذكير ذكر هذا القيد إن نفعت الذكرى والسؤال هنا هل هذا القيد؟ من أصل القاعدة أو من المستثنى من القاعدة؟ هل هو من أصل القاعدة أو من المستثنى من القاعدة؟ أصل القاعدة أن الله عز وجل إذا ذكر حكما مقيدا بقيد فالأصل في ثبوت الحكم ثبوت القيد. فهل القول وذكر فذكر إن نفعت الذكرى من أصل القاعدة أو من المستثنى؟ بمعنى هل المسلم مطالب أن يذكر سواء نفعت الذكر أو لم تنفع أو أنه يذكر عندما يعلم أن ذكراه نافعه غير ضاره إذا قيل أن المسلم مطالب بأن يذكر سواء نفعت الذكر أو لم تنفع فيكون هذا القيد ليس مرادا ويكون مستثنى من الاصل بينما اذا قلنا ان هذا القيد مراد ان هذا القيد مراد معتبر فيكون لا بد منه لا بد من اعتباره في التذكير بمعنى لو ان الانسان اراد ان يذكر اراد ان يذكر و وهو يخشى أن تذكيره يضر أكثر مما ينفع فيقال له ف... وذكر إن نفعت يقال له فذكر إن نفعت الذكرى لأن هذا القيد مراد و... و... وقيد لا بد منه في هذا الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به إذن هذه راجع إلى الأصل وليس الداخلة في المستثنى منه والشيخ رحمه الله تعالى نبه على الخطأ بالتعبير بغير مراد وجاء على لسان التعبير به وهذا من القصور والله نعم ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق فهذا نظير ما ذكره في الشرك وأن هذا تشنيع لهذه الحالة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 وأشدهم إساءة ذكروا القيد هنا بغير حق ويقتلون النبيين بغير, بغير الحق ليس قيدا يتوقف الدم لهؤلاء على وجوده بمعنى أنه قد تكون بعض حالات القتل للنبيين بحق ليس هذا هو المراد ليس هذا هو المراد إذن ما ذكر هذا القيد إظهار الشناعة على هؤلاء بمعنى أن كل قتل حصل منهم لنبي فهو بغير حق مثل ما قيل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ليس المراد أن بعض دعاء غير الله لصاحبه عليه برهان وإنما المراد إظهار الشناعة على المشرك في كل أحواله بأنه لا برهان عنده على ما يمارسه من سرك بالله نعم وأما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فليست من هذا النوع وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا ال ذكر الشيخ رحمه الله لهذه الآية بعد قوله بعد تمثيله بقوله ويقتلون النبيين بغير الحق ثم ذكر مثالا آخر ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق المثال الأول عرفنا أن القيد الذي ذكر في الآية لا يتوقف الحكم الذي ذكر في الآية وهو الدم لهؤلاء عليه لا يتوقف الدم على هؤلاء عليه لأن كل قتل للانبياء بغير حق بينما قوله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق القيد هنا القيد هنا معتبر ومراد القيد هنا معتبر ومراد يعني بمعنى أنه قد يكون هناك قتل بحق قد يكون هناك قتل للإنسان بحق لكن فيما يتعلق بالانبياء كل قتل لنبي بغير حق فإذا قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق هل قوله إلا بالحق مثل قوله يقتلون النبيين بغير, بغير الحق او مختلفة الجواب مختلفة الآية التي تتعلق بالانبياء داخلة المستثنى من القاعدة داخل في المستثنى من القاعدة وهذه الآية ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق باقي على أصل القاعدة هو اعتبار هذا القيد في ثبوت الحكم الذي ذكر في الآية الكريمة ولهذا قال فليس من هذا النوع يعني ليس من المستثنى من القاعدة وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل وهو أن الحكم إذا جاء مقيدا بقيد إنما يثبت الحكم بوجود القيد ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا وهذا في غاية الضعف وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول أيضا هذا مثال لما من القاعدة وقوله ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هل ذكر السفر هنا قيد لا يثبت الحكم والتيمم عند عدم وجود الماء إلا به أو لا يقول الشيخ هذا من المستثنى من من المستثنى من القاعدة إذا يقال لماذا ذكر هذا القيد أو كنتم على سفر لماذا لم يذكر هذا على اعتبار أنه قيد يتوقف الحكم عليه وإنما ذكر على اعتبار أن هذا هو الغالب الغالب أن فقد الماء يكون في السفر أما في الحضر فقد الماء نادرا فذكر هذا القيد لكونه الغالب لا لكونه يتوقف الحكم المذكور في الآية على وجوده فتكون هذه أيضا من المستثنى من الأصل العام نعم ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق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 اجتماع السفر والخوف كما في الآية فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يقصر عددها ولا ينافي هذا كلام, كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقد أجاء عن قصر العدد فقط فأجابهم بأن الرخصة فيه عامه في كل الأحوال وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول فيتعين الأخذ به ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا المثال وقدمت الحديث عن هذه الآية أولا لكونها شاهدا لهذا الأصل وهو أن الأصل في الأحكام التي جاءت مقيدة بقيد إنما يثبت الحكم بوجود القيد ويستثنى من ذلك حالات يسيره كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وهذه الآية شاهد لذلك من خلال فهم الصحابة كما أوضحت ذلك أولا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وظفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين أم. ممكن سؤالين صلى الله عليكم يقول ورد في أذكار الصباح والمساء أدعية فهل يشرع رفع اليدين فيها؟ الأذكار التي جاءت في الصباح والأدعية التي جاءت في الصباح وكذلك في المساء لما ينقل في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيما أعلم ولا أيضا أنه أرشد إلى رفع اليدين ومثل هذه الأدعية الراتبة التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بها أو واضب على الدعاء بها ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه فالسنة ألا ترفع اليدين على التقسيم الذي ذكره أهل العلم فيما في رفع اليدين متى تكون متى يكون الرفع ومتى لا يكون وذكر أهل العلم أنها أن أنه ثلاثة قسم، قسم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ورفع في السنة الرفع، وقسم ثبت في السنة أنه دعا ولم يرفع، فالسنة عدم الرفع. ثبت أنه دعا يعني وهرب على الدعاء عليه الصلاة والسلام ولم يرفع، فالسنة عدم الرفع. والأمر الثالث المواضع المطلقه الدعاء المطلق سيبقى للإنسان أن يرفع أو لا يرفع وإن رفع فهو أفضل لكن مثل هذه الأشياء التي واظب النبي عليه الصلاة والسلام عليها دعاء النوم الأدعية التي في الصباح الأدعية التي في المساء دعاء ركوب الدابة ودعاء الخروج من المنزل ونحو ذلك من الأشياء التي هي موظفه للمسلم في يومه وليلته وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ولم ينقل أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مع مواظبته على ذلك فيقال السنة في مثل هذا عدم الرفع لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل نعم يقول فضيلة الشيخ في كثير من البلدان يقفون لمدة ثلاث دقائق حدادا على روح المتوفى. هل هذا يوافق الشرع؟ هذا لا يوافق الشرع. هذا من المحدثات ومن التقليد لأعداء الدين ومن التقليد لاعداء دين الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا العمل الوقوف حدادا لدقائق لا أصل له. فهو داخل تحت عموم قول نبينا صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نعم ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد فيه حديثين ذكر المحققين من أهل العلم عدم ثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المحققين من أهل العلم عدم ثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى هذا العمل على الأصل في المنع من الأصل في التعبد المنع إلا إذا وجد الدليل فمسح اليدين بالدعاء لا دليل عليه بعد أن يدعو ليس عليه دليل ولم يرد إلا في حديثين ذكر المحققون من أهل العلم عدم ثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح البدن كاملا هذا في أذكار النوم في أذكار النوم في الصحيحين وغيرهما عندما يقرأ قل الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس ينفت في يده ويمسح ما استطاع من بدنه ما أقبل منه وأدبر هذا جاء فيه المسح أما مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء فلم يثبت فيه صحيح حديث صحيح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا سبحانك الله في أشهد أن لا إله إلا أنت